بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والثلاثون من مجال السمع كتاب اللول المكنون في ثرث النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الشيخ موسى بن راشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله غزوة بدر الآخرة وفي شعبان من السنة الرابعة الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من الصحابة إلى بدر لموعده الذي وعد به أبا سفيان يوم أحد واستخلف على المدينة الله بن الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وكانت بدر مجتمعا يجتمع فيه العرب وسوقا من أسواقهم فخرج الصحابة بوضائع لهم تجارات خروج أبي سفيان لجيشه أما أبو سفيان فقد خرج في ألفين من قريش ومعهم خمسين فارسا وكان كارها للخروج حتى انتهوا إلى مرج الظهران وقيل عسفان ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فرأى أن يرجع فقال لمن معه يا معشر قريش إن هذا العام عام جذب ولا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجرة ويشربون فيه اللبن وإني راجع فارجعوا فرجع الناس ثم أرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعية فقال له أبو سفيان إني قد واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بدر وقد جاء ذلك الوقت وهذا عام جذب وإنما يصلحنا عام خص عام خصب وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجتري علينا وقد جعلت لك عشرين بعيرا على أن تخدم المدينة فتخذل أصحاب محمد عن الخروج المدر فوافق نعيم بن مسعود على ذلك فأسرع السير حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجاهزون فقال لهم هذا ليس برأي فقال لهم ليس هذا برأي ألم يخرج محمد في نفسه ألم يقتل أصحابه وأخبرهم بجميع أبي سفيان لهم وما معهم من العدة والسلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أخرجن وإلا لم يخرج معي أحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر فأقام بها ثمانية أيام ينتظروا أبا سفيان لم يعد فأتاه مخشي بن عمري وهو الذي كان وادع الرسول صلى الله عليه وسلم على بني الضمرة في غزوة والدان فقال يا محمد والله إن, كنا والله إن كنا قد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد فما الذي جاء بك إلى هذا الموسم أجئت للقاء قريش على هذا الماء فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أخا بني ضمرة وإن مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جاء حتى يحكم الله بيننا وبينك فقال لا والله يا محمد ما لنا بذلك من حاجة فباع المسلمون في تلك المدة ما كان معهم من التجارات فربحوا فقد أخرج النسائي في السنة الكبرى بسند صحيح علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فلم يرد به أحدا وتسوقوا فأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسوء التحقيق في نزول آية قلت ذكرنا فيما تقدم أن هذه الآية نزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وهو صحيح وهو الصحيح قال الإمام بن جرير الطبري وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إن الذين قيل إن الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان في حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج من خرج معهم في آثر أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أحد إلى حمراء الأسد لأن الله تعالى إنما مدح الذين وصفهم بقولهم حسبون الله ونام الوكيل لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بعد الذي قد كاننا لهم من القروح والكلوم بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح أصحابه بأحد إلى حمراء الأسد وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر صغرى فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادماً لمال جرحه وبرئ كلمه وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سمع الناس بمسيره وبالغ قريشا أمره وكان الذي أخبر قريشا معبد بن أبي معبد الخزاعي فإنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر ثم خرج سريعا إلى مكة فأخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافاته بدرا في أصحابه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها وفي شوال من السنة الرابعة الهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرات المخذومية وذلك بعد أن قطرت عدتها من زوجها وابن عمها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه وكانت والدت منه سلمة وعمر وزينب ودرة وكانت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إِنَّ لله وَإِنَّ إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول ميت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال أن أم سلمة لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت مرحبا برسول الله ان في خلالا ثلاثة أنا امرأة شديدة غيره وأنا امرأة مصبية وأنا امرأة ليس من أولياء أحد شاهدا يزوجني فأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما ما ذكرت من غيراتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك وأما ما ذكرت من صفياتك فإن الله تعالى سيكفيهم وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فيزوجك فإنه ليس أحد أوليائك شاهدا ولا غائبا يكره لي فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن قالت أم سلمة رضي الله عنها جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطيبني فقلت مثلي لا ينكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها فإذا رأته أخذت بنتها زينب فجعلتها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فينصرف فجاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وأخذ زينب فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بساد صحيح عن ابن عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها فإذا جاءت آخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كريما يستحي فيرجع ففعل ذلك مرارا ففاطن عمرو بن ياسر رضي الله عنه لما تصنع فأقبل ذات يوم وجاء عمر وكان أخاها لأمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقل بصره في البيت ويقول أين زناب ما فعلت زناب قالت جاء عمار فذهب بها قال فبنى بأهله وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن وابن سعد في طبقاته باسناد صحيح عن الحارث بن هشام قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني آديكم الليلة قالت فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت جحما فعصدت له قال فبات ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع للنساء وفي رواية البخارية في الصحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوار إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي نبذة عن أم سلمة رضي الله عنها وكانت أم سلمة رضي الله عنها مصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تزل على وفور عقلها وصواب رأيها وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا غيرت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها قالت فتلطفت لها حتى رأيتها فرأيتها والله أضعف ما وصفت لي من الحسن والجمال وروى الطهاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عندها جاءت بطعام في صفحة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فجاءت عائشة رضي الله عنها ملتفة بكساء ومعها فهر ففلقت الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي صفحة وقال غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة عائشة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما وفات أم سلمة رضي الله عنها وقد عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا ولم تلبث بعد إلا يسيرا حتى ماتت عن تسعين سنة وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة اهدا وستين وقيل سنتين وستين انهجرت في خلافة يزيد بن معاوية وكانت آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنها وفاتا السنة الخامسة للهجرة رزوة دومة الجندل كانت في رضيعن الأول من السنة الخامسة للهجرة وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجند جمعا كثيرا من القبائل وأنهم يظلمون من مر بهم وينهبون ما معهم وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة لمهاجمتها فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من المسلمين فكانوا يثيرون الليل ويكملون النهار ومعه صلى الله عليه وسلم دليل له من بني عذرة يقال له مذكور فلما دنوا من دومة الجندل هاجموا على ماشيتهم ورعاتهم فأصابوا ما أصابوا منهم وهرب من هرب في كل وجه فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يرد بها احدا فأقام بها اياما وبث السرايا وفرقها فرجعت ولم تصب منهم أحدا وأخذ منهم رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هربوا حين سمعوا أنك أخذت نعمهم فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا مميزات هذه الغزوة امتزت هذه الغزوة بأمرين واحد أنها أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام إذ بينها وبين دمشق مسيرة خمس ليال وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البواد الشمالية وأطراف الشام الجنوبية وأحس بقوة الإسلام كما كان إرهابا لقيصر وجنده اثنان أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية وفي أرض لم يعهدوها من قبل ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وإفريقيا فيما بعد قدوم وفد مزينة وفي رجب من السنة الخامسة الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة فيهم النعمان بن مقارن وقرة بن أياس وبلال بن الحارث يبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم. وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم فرجعوا إلى بلادهم أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيد عن النعمان بن مقارن رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه زودهم فقال عمر رضي الله عنه ما عندي إلا فاضلة من تمرة وما أراها تغني عنهم شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخر القوم قال فالتفت وما أفقد مغنع تمرة وقد اهتمر منه أربعمائة رجل واخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن قرة بن اياس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من المزينة من مزينة فبايعنا واقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بن الحارث أرضا فيها جبل ومعدن فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن لغيره عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادنا مع القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادنا مع القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم حديث في فضل مزينة جاء في فضل مزينة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي غيرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بن زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب هي السيدة الجليلة زينب بنت جحش ابن بن, بن الأسادية أخت الشهيد المشدع في الله يوم أحد عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب عمّة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زينب رضي الله عنها قديمة الإسلام وممن هاجر إلى المدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الزواج وكان المراد من هذا الزواج إبطال حرمة زوجة لابن المتبنى والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجها من حبه ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان يدعى قبل إبطال التبني بزيد بن محمد فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما علي بن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لزيد بن حارثة رضي الله عنه ظنت أنه يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم فلما علمت أنه يريدها لزيد الأبد فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن تجحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسب وكانت برأة فيها حدة فأنزل الله تعالى وما كانت مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها قد رضيته لي رسول الله منكحا قال نعم قالت إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي مكثت زينب رضي الله عنها عند زينبا مكثت زينب رضي الله عنها عند زيد رضي الله عنه سنة فمكثت زينب عند زيد رضي الله عنهما قريبا من سنة ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تؤذيه بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والترمذي عن انس رضي الله عنه قال جاء زيد جاء زيد بن حارثة يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي زيدا بإمساكها ثم شاء الله تعالى أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد على ذلك فيما يحمل من أعباء الرسالة مؤنة إزالة آثار نظام التبني فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه ويواجه المجتمع بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به على الرغم من إطار عدد التبني في ذاتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يأمر زيدا بطلاقها وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه بالتبني فأنزل الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اخرج الامام البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه انه قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الايه واخرج الامام مسلم في صحيحه والترمذي في جميعه عن عائشه رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها فلما انقضت عجات زينب رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن انس رضي الله عنه أنه قال لما انقضت عجات زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي قال فانطلق حتى أتها وهي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أبشري ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها ونزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن فكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات روايات واهية قلت وأما ما نقله كثير من المفسرين في قوله تعالى ودخفي في نفسك ما الله مبديه من اقاويل معتمدين على ما أورده الإمام الطبري في تفسيره من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتالة ومن طريق يونس عن ابن وهب عن ابن يزيد وابن سعد في طبقاته والحاكم في المستدرك لهما من طريق الواقدي عن عبد الله بن عامر عن محمد بن يحيى بن حبان فقالوا إن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وابداه الله تعالى هو وقوع زينب في قلبه صلى الله عليه وسلم ومحبته لها وهي تحت زين وأنها سمعت يقول سبحان الله مصج في القلوب وهي أثانيد منقطعة وثالث منها ضعيف جدا فالواقدي متروك وعبد الله بن عامر الأسلامي ضعيف وقد نص على ضعفها جهابذة النقاد من أئمة الحديث والفقه كالحافظ ابن حجر كالحافظ ابن حجر في فتح الباري في فتح الباري وابن العربي في احكام القرآن وابن كثير في تفسيره والآلوسي في تفسيره الوليمة وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزي النبى بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب وفي دواية أخرى في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحد أدعو وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلت في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك إليك أمي وهي توديك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي توديك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ضعه ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال أنا فكانوا فكان زهاء ثلاثمائة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس أهات التوى قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت الطائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعته نزول الحجاب فلما طعم الناس جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا, فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقع ثلاثة نفر وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت عليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر نسائه كلهن يقول لهن كما قال لعائشة ويقول له كما قالت عائشة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فرأى رجلين جرى بهما الحديث فلما رآه رجع عن بيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثب مسرعين، وثب مسرعين، فما أدري انا أخبرته بخروجهما أم أخبرا؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه. وأنزلت آية الحجاب وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنهاء ولكن, ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 تمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزول الحجاب وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب وكان يتمناه على ربه حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله تعالى آية الحجاب وخرج الشيخان في صيحيه مع نائشة رضي الله عنها قالت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم احجب نسائك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زماعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رحلة من الليالي عشاءا وكانت امرأة طويلة فنادها عمر رضي الله عنها ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب وأخرج النسائي في السنة الكبرى والبخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب فمر عمر رضي الله عنه فدعاه صلى الله عليه وسلم فأكل فأصابت إصبعه, إصبعي فأصابت إصبعه إصبعي فقال حسي لو أطاع في كن ما رأت كن عين فنزل الحجاب قال الحافظ الفتح ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربهم منها اطلقت, أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب فضائل زينب بنت جحش رضي الله عنها قال الإمام الذهبي زينب أم المؤمنين بنت جحش ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من سادة النساء وكانت من سنة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها وخرج الإمام مسلم في صحيح يعني عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لاحاقا بأطول كنا يدا قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكان أطولنا, فكان أطولنا يدا زي نبء لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق وفي رواية أخرى عند الحاكم والطحوي في شرح مشكلة الأثار بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله ولم تكن أطولنا يدا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة قالت وكانت زينب امرأة صناعة اليد تدبغ وتخرز وتصدق به في سبيل الله واخرج الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده عن عائشه رضي الله عنها قالت ارسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب من زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسامين منهن في المنزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أهم راة قط خيرا في الدين من زينب واثقر الله واطلق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما على ثوره من حد كانت فيها تسرع منها الفيئه وفات زينب رضي الله عنها. وتوفيت زينب رضي الله عنها سنة عشرين الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي ابنت ثلاث وخمسين سنة وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده وصل عليه عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع أخرج الإمام مالك في المواطئ بسند الرجال هو ثقات عن ربيعة بن عبد الله بن هدير أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها واخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب رضي الله عنها في المدينة فكبر عليه أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي من تأمرن أن يدخلها القبر قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك قال فأرسلوا إليه انظر من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر فقال عمر رضي الله عنه صدقتنا واخرج ابن صعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ماتت زينب بنت جحش أمره عمر مناديا ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها فقالت أسماء بنت عميس يا أمير المؤمنين ألا اريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه بلسائهم فجعلت نعشا وغشيته ثوبا قال عمر فقال عمر ما احسن هذا وأستره فأمر مناديا فنادى أن يخرجوا على أمكم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته